عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس دروس الرياض الصالحين ونأخذ بإذن الله تعالى حديثا سبق لنا شرحه قبل ذلك منذ ما يقرب من عشر سنوات وهو حديث الساحر والغلام هذه القصة التي حكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وقد أصرت أن أتكلم في هذا الحديث بخصوصه وذلك لما فيه من الوقفات الطربوية والفوائد التي يحتاج إليها كل والد وكل مرب في هذه الأيام حديث الغلام والساحر هذا الغلام الصغير الذي حمل أمانة الدين وحمل هم الدين فأراد أن يبلغه حتى وإن ضحى بنفسه في سبيل ذلك هذا الحديث الذي يدخل على كل قلب يدخل الثقة واليقين فيه في موعود ربه جل وعلا أن هذا الدين مهما حورب فهو قوي ومهما أراد أعداء الإسلام أن يحجب نوره فإن الله عز وجل وصل وعد بإتمام نوره هذا الحديث يأتينا في هذا الواقع الذي نحن فيه من هذه الهجمات الشرسة التي تكيل لأهل الإسلام بالليل والنهار من محاربة الدعوة إلى الله جل وعلا بكل الأساليب الممكنة وبكل الطرق التي يستطيعها هؤلاء يريدون إطفاء نور الله جل وعلا ولكن وعد الله بإتمام نوره وهذا الحديث الذي معنا اليوم نموذج عملي لصدق الوعد من الله جل وعلا بإتمام هذا النور ولكن للتمكين لدين الله جل وعلا لا بد من رجال يحملوا هم هذا الدين فهذا الحديث إن شئت فقل صناعة الرجال كيف يصنع الوالد رجلاً كيف يصنع المربي والشيخ الذي يقوم على تعليم الأولاد رجلاً للنصر نموذج نقدمه لغلام صغير بذل روحه ونفسه في سبيل الله جل وعلا فمات هو وأحيى الله به أمة بأسره فما أحوجنا أباءً ومربين لدراسة هذا الحديث والوقوف معه ولذلك سنقرأ الحديث الذي لعله مرة على ما كثيرا ثم نقف في وقفات طربوية مع صناعة رجل النصر الحديث عن أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر وكبر بالكسر يعني في السن أما كبر بالضم فللأشياء المعنوية أشياء التي تعظمها كما قال الله تعالى في قول من زعم أن لله ولد قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب فقال كبر ما ألش كبرت فكبر بالكسر خاص بالسن أما كبر فللأمور الأخرى فلما كبر أي في السن قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه أي في طريق الغلام إذا سلك راهب. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه كان يتأخر عند الراهب والساحر يستنى عشان يدله درس, درس السحر فيضربه فشكى ذلك إلى الراهب شكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر يعني مثلا الساحر يضربه يقول له كانت أم بعثاني يجيبكي سملح أو كنت أجيب حاجة أتأخرت كان فيه مشوار للبيت وإذا قريب ضربوه يقول الدرس النهاردة طول وكان الساحر بيدي له كفر فاتأخر عنده شوية قال فبينما هو على ذلك يعني يتردد بين الساحر والراهب إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس إذا بدية قد يكون أسد فر أو حيوان متوحش المهم شيء خطر الناس خايفين منه وسادة الطريقة على الناس قال فقال أي الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل لأنه بيتلقى تعليم مزدود بيتلقى كلام من الراهب عن التوحيد وعن عظمة الله عز وجل في الكون وفي نفس الوقت الساحر بعلمه أن الملك الكافر هذا هو ولي نعمته وهو الذي إذا أمر بشيء فليطاع وبيعلمه السحر والكفر فالولد حصل عنده التراب بلبلة فجاءت الفرصة ليعلم أيهما أفضل أيهما أحب إلى الله عز وجل الراهب أم الساحر فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس شفت أنت كده لما طبعا دية كرامة كبيرة لما واحد عائل صغار يمسك حطة طوبة زلطة ويحدث فيها أسد الأسد يموت لا رصاصة ولا أي شيء فيموت لهذه الدب ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى عشان الناس المتعجبة ليه قناة الرحمة بتتحارب أهو قد بلغ من أمرك ما أرى أن هذه القنوات أقضت مضاجع الكافرين والمنافقية أن ناس كانت ميتة ما تعرفش عن الدين الإسلامي حاجة بدأت تحتية تحيو بهذه القنوات فيبقى لابد تأتي المحنة وإنك إيه ستبتل لابد فيه ابتلاء طالما الدين بيتقدم يبقى فيه في فيه ابتلاء لابد فيه طمحيص لابد فيه فتنة فقال وإنك ستبتلاء فإذا ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداو الناس من سائر الأدواء طبعا يفعل ذلك بدعاء الله عز وجل ويدعو الله عز وجل فكان مستجاب الدعو فطبعا الولد بدأ ينتشر صيطه في البلد بدأت الناس كلها تعرف ان في غلام اتى الدباء وبدأت وسائل الاعلام تتكلم والقناة تنشر ان في غلام حصل على ايده كذا وكذا فكان جليس للملك سمع جليس للملك كان قد عميا فاتاه بهدايا كثير جليس للملك كان وزير من الوزرة فسمع إن فيه عائل بيعمل كذا وكذا وهو طبعا مستني من الملك الكافر إنه يعمل له حاجة يجيب له مثلا عين صناعية ولا يعمل له مثلا عدسة ولا بتاع ولكن خلاص ولا عمل له أي شيء وهؤلاء سرعان ما يخزل بعضهم بعض فلك ما نروح لهذا الغلال فأم جمع له هدايا كثير راجل بقى وزير وجمع له هدايا كثير فذهب إليه وقال ما ها هنا لك أجمع قال له كل الهداء اللي انت شفه قدام عنك وهجيب لك أحسن منها كمان لك أجمع إن أنت شفيتني زي انت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا لأن دمشي الشيخة سعاة لا قال له إني لا أشفي أحدا قال له إنما يشفي الله تعالى وإذا هايجي طبعا فيه وقفات تربوية مع كل كلمة من الكلام دي. فقال إني لأشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاه لمنت بالله دعوت الله فشفاه فآمن بالله تعالى جليس الملك آمن فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليك مكان يجلس طبعا كان الأول ماشي بعكاز لكن الملك ببص لقى الوزير داخل وقعد ينطوح في الجوة فيش معين عكاز ولا شيء فجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك فقال ربي قال أولك رب غيري يعني شوف الراجل المخزول طيب ما انت قاعد بقى لك سنين لجبت لعادسة ولا عملتها اي حاجة انت اكتشفت ان انت رب بقى الوقتي فقال اولك رب غيري فقال ربي وربك الله شوف بقى الايمان اذا خلطت بشاشة الخلوب راجل اللي كان كافر من لحظات بدأ يبقى داعية الى الله وقلبي ثابت شجاع فقال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى يدل على الغلاب شوف يا أخي سرعان ما يتنكر أهل الفجور لبعضهم البعض بعد ما كان وكل معه فتشت واحد وإلى آخره خلاص نسى الكلام دا كله وأول ما غير الموجة بدأ يعذبه ونسى كل شيء فهذا حال أهل الكفر مع أهل النفاة سرعان ما يتنكر بعضهم لبعض فأخذ يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بنين قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص شبا شغل يعني إيه التلطف بيدخلوا بقولوا يا ده أنت السحر فعلا ناجح إنه يعلمه ده أنت بيت أحسن من الساحر ده قاله تسعين سنة عندنا وما عملش أنت عملته ديه قال له قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل وتفعل فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى يدل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه بدأ بالراهب طبعا جامعه التلاثة الراهب والجريس المالك والغلاء طب بدأ بالراهب ليه لأن دون أصل دي أصل الفتنة عندهم يعني فقال لك دي لما رأسه الطير الباقي خفأ اضرب المربوط يخاف, الايه؟ يخاف السايد فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق رأسه وشوف غل الكفر يعني القتل دي تدل على ان الكفر بيتعامل مع المسلم بغل بغل ان هو يقتل بهذه الطريقة ويرجعوا بوعد كله لك إيه حقوق الإنسان والحيوان وهم أول ناس بضم مرحو الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير ومش عارفه الديمقراطية هو أول من يكفر بهذه المبادئ الزائفة الباطل قال فشقه هو الآخر حتى وقع شقاه ثم جيها بالغلاء فقيل له ارجع عن دينك فأبى طيب كان يعمل ايه في بقى نه. كان يشقه نصنره قال لك لا ده ده اصبح الوقتي لو عند الناس مكان الراهب محدش يعرفه اجليس الملك محدش هيبكي عليه لانه راجل طلعوم راعمة فهيموت خلاص محدش هيعيط عليه لكن واحد زي الغلام ده لو جي يعمل فيه اي حاجة هتلقى مشكلة كبيرة مشكلة فقال لك نبدأ بقى نسيسه نكسبه وصفينه نغير له الجنجوم نغير له دماغه شوي فبدأ يعمل إيه فأبى فدافعاه إلى نفر من أصحابه يعني جاب شوية زبنام بتوعه وإعطالهم الغلام فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم زروته فإن رجى عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال أي الغلام اللهم مكفنيهم بما شئت شوف يا أخي غلام صغير بس قلب معلق بالله عز وجل يعلم أنه لا يضره شيء إلا بإذن الله فأول ما طلع في الجبل قال اللهم مكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك الزبانية اللي كانوا معاه وقعهم كلهم من على الجبل ماتهم والغلام ثبت طيب واحد ما قال لك باته طب ما كان يهرب بجلده فرص يهرب قال لك لا رجع للملك ثاني لأن الغلام ده يحمل هم أمة مش هم نفسه الغلام ده بيحمل هم الدين يحمل هم هؤلاء المخدوعين الذين خدعهم المالك وأرهابهم الساحب ملك دي كان مستزل هؤلاء الناس وكان مخوفهم بالساحل فالغولان جاء لينقذ هؤلاء فلو كان يعيش لنفسه لهرب من أول وأهله لكن بعد ما دول ماتهم رجع تاني للملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحاب عطل شلة تاني فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور قرقور المركب الصغير سفينة وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك رجع له ثاني برضه فقال له الملك ما فعل أصحابه قال كفيانيهم الله تعالى طبعا كان هيدل شلة ثالثة وخد بالك لأنه قال له أنت بسبعة طرواح أنت كلما كل بعث لك شلة موتوم له تيجي فكان هيكرر الموضوع فقال له بقول لك إيبا قال إنك لست بقاتلي لو عملت الموضوع دكتر من مرة أنا جاي لك جاي لك أنا أضاك اللي جاي إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فقال وما هو شبه تحول من البطش والطغيان بدأ يطاطش فقال وما هو ماذا أفعل فقال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام شوف التضحية بالنفس وانظر إلى هذا الذكاء من الولد قال له ما قال تجيب سهم لا قال له سهم من كنانتي وإذا ضربت السهم تقول بسم الله رب الغلام بصوت عالي ثمر مني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات جاء السهم هنا فمات الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام لأن تبين لهم عجز هذا الرجل إن هذا الرجل والساحل الذي معه عاجز لم يستطع أن يفعل مع الغلام شيئا وإنما مات الغلام بإذن ربه جل وعلا فكان موته حياة لهذه الأمة فقالوا آمنا برب الغلام فأتي الملك الشيء اللي بقى اللي حواليه اللي, اللي بيستنفعه فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذرت قد والله نزل بك حذرك قال اللي كنت خيف منه حصرت اللي كنت خيف منه حصرت فقد قد آمن الناس فرنسا لما اتخذت القرار بمنع النقاب كلام ده مجاش من الفراغ الإخوة اللي بعض الناس اللي شاهدت محاضرة الشيخ أبي اسحاق الحويني أمس للمحاضرة اللي عملها في ألمانيا يوم الأحد الماضي دي لما ترى الجموع الغفيرة التي تقف تشاهد الشيخ وتسمع الشيخ في ألمانيا انت تتعجب يعني عدد حاضر أكثر من البحضر في مصر وكلهم إباء ما شاء الله كلهم على السنة حتى الأجانب والعجم منهم منظر مهيب ففعلا الغرب بدأ يفور قال لك أن في يوم الأيام هل رئيس ألمانيا دي موسك ولا رئيس فرنسا دي موسك وكل شوية الحجاب منتشر في فرنس بلد الإباحية والفجور والعري والموضة وإلى آخر فبدأ يستفيق هؤلاء زعموا يعني أن لابد من محاربة الإسلام لكن نقول لهم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم مهما حربتم الإسلام مهما منعتم الحجاب أمريكا لما عملت القرآن الفرقان الحق بتاعه لما ألفوا الفرقان الحق حد عرف فأنهز بال الوقت فين الفرقان الحق ده ولا له أي أصل الله أعلم راح أنهز بال الوقت وبقي كتاب الله جل وعلا شامخاً كلين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير فالمالك لما حصل الكلام ده جاءت الحاشية اللي حواليه قالت له المصيبة حصلت المصيبة حصلت الناس ده تحتل البلد فبدوا يفوهوا فيعمل إيه باه فأمر بالأخدود في أفواه السكك قال لهم تحفرهم الطرق. يعملوا حفر في الأرض فخدت وأضرمت فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيه شفت الغل اللي ما يكفر يترمى في النار يتشاوى في النار أو قيل له اقتحم ففعلوا بدوا فعلا يرموا الناس في النار ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها خافت على ابنها واحدة ست آمنت فجأين يرموها في النار ومعها ابن صغير طفل صغير رضيع في إيديه فبدأت تتقاعص بدأت تتردد أن تكفر ولا تترمى في النار وابنها ده فتقاعصت أنتقع فيه فقال الغلام الرضيع قال يا أمة أو يا أمة أو يا أمة في بعض الروايات اصبري إنك على الحق فأضطق الله لها الرضيع قال اصبري إنك على الحق رواه مسلم طبعا القصة دي جاد باختصار في إلهية الاستمعن إلهية في صلاة المغرف في صورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود هم دول بأ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود طب إيه جريمتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دي الجريم هم آمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد فهذه الآيات في سورة البروج هي ملخص هذه القصة التي حكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث شرح يطول وإن شاء الله نقف مع الفويد التربوية في هذا الحديث وإخواننا اللي كانوا مشتركين معنا في الدورة العلمية إن شاء الله يعني بعد صلاة العشاء يأخذ كل واحد منهم نسخته من هذه المزكرة أول فإذا نستفيدها من هذا الحديث أن الدعوة الصادقة لا يستطيع أحد أن يحجبها حتى بموت صاحبها بل إنها تصل إلى القلوب ولو مات صاحبه انتبه لهذه الفائدة الدعوة الصادقة التي تقوم على الاخلاص. وتقوم على المنهج الصحيح هذه دعوة مباركة باقية لا تستطيع كوى الظلم والبطش والطغيان والظلام أن تحجب نورها لأنها تستمد نورها من نور الله جل وعلا فهذا الغلاة مات وأحيى الله بدعوته أمة كاملة فنقول لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في القنوات الجنسية وقنوات الفيديو كليب الذين ينفقون أموالهم في المواقع الإباحية نقول لهؤلاء الذين لا هم لهم سوى محاربة القناة الإسلامية نقول لهؤلاء الذين ينفقون المليارات من الدولارات على تدمير الإسلام ومحو الإسلام من أفغانستان والعراق وبكستان وكشمير وكل هذه البلاد نقول لهم جميعا موتوا بغيظكم نباطش ربك لشديد نقول لهم وعدنا الله ونحن نصدق وعده إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون سويسره منعت المآذن ولكن هل منعوا الاذان منعوا المآذن هل منعوا الصلاه هل منعوا الاسلام لن يستطيع فالدعوه باقيه دعوه باقيه لانها وعد الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام ديننا ليس دين الدين اللقيط ديننا ليس دين اللقيط لا نسب له ديننا هو دين جميع الانبياء كل الانبياء دينهم الاسلام وإذا تتبعت التاريخ تاريخ الإسلام وجدت أن الإسلام قد تعرض لضغوط ومحا أشد مما نحن فيه الآن أشد مما نحن فيه الآن ومع ذلك جاء نصر الله عز وجل وأنجز الله وعده ومكن لدينه هذه الأعداد التي تملأ المساجد الآن من الشباب وهذا الحجاب الذي انتشر في بلاد الكفر قبل بلاد الإسلام هذا الإسلام وهذا الانتشار لم يكن من عشر سنين فقط كانت هناك غربة مستحكمة لكن انظر الآن انظر قد دخل الإسلام بوعد الله ولن يدعي الله عز وجل بيت مضر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يزل به الكفر وأهله أهل الكفر الآن أذل أذل الآن منهم من ينتحر ومنهم من يتمنى أن يخرج من أفغانستان وغيرها من البلدان من هذه المستنقعات ولكن أبى الله إلا أن تكون قبورهم ونسأل الله أن يشتتهم في الأرض وأن يذلهم وأن يمنح إخواننا أكتفهم يبقى أول فإذا الدعوة باقية الدعوة باقية الداعية مات ولكن دعوته أحيى الله بها القلوب الغلم مات ولم يرى كل هؤلاء البشر وهم يسلمون لله جل وعلا على يده على يده هكذا دين الإسلام إذا أغلق أمام الدعوة طريق فتح لها ألف طريق الدعوة لما ضيق عليها في يوم من الأيام كانش حد يحلم بقناة إسلامية أبدا كانش حد يحلم أبدا بقناة إسلامية قناة الناس لما ظهرت كانت مليئة بالفسق والأغاني قناة الناس وقاموا حطين في وسط, يعني في وسط الأغاني والحاجات دي كلها قال نحط برنامج ديني وبدأت الناس تقبل على الدين وبدأ المشيخ يظهروا في القناة وكانت الأول البرامج بتقدم بموسيقى فبدأ المشيخ يشترطوا إن البرنامج ممنوع فيه موسيقى لا في أول ولا في آخر وبدأت تظهر قناة الناس وبقية القناة قاتت كان حد يحلم بهذا أبدا لم يكن أحد يفكر في ذلك لكن هذا دين الله لما ضيق على الدعوة فتح لها فتح لها بعدما كان الشيخ بسمعه كم ألف الوقت في ساعة واحدة ملايين على وجه الأرض على وجه الأرض في وقت واحد ملايين تسمع الدعوة إلى الله عز وجل هي دي الدعوة هذه الدعوة المباركة الدعوة الصادقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنا كلما رأيت هذه القنوات وهذا الفتح في إقبال الشباب على الطاعة وتوبة كثير من الشباب في بعض الشباب كانوا إم الضلال أصبحوا مشاعر هدى في بعض الناس كانوا أئمة فسق وفجوه أصبحوا الآن أئمة في الطاعات كلما رأيت ذلك أذكر كلمة قالها الشيخ الألبان رحمة الله عليه كلام ده منذ ما يقرب من 14 سنة كلمة قالها في أحد الأشرطة كان بعنوان دعوتنا كان يتكلم عن الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة فهم السلف الصالح رضي الله عنه فقال الشيخ بالحرف الواحد قال أعلم أن دعوتنا تسير سير السلحفاه ولكنها ستصل إلى قلوب الناس يوما ما إن دعوتنا تسير سير السلحفة لأنها قائمة على الأصالة على المنهج بخلاف بقية الدعوات الأخرى في دعوات قائمة على الحماس دعوات قائمة على, على أشياء أخرى لكن هذه الدعوة دعوة التسنن دعوة التمسك بالأصول قائمة على الكتاب والسنة تسير سير السلحفاه لكنها ستصل إلى قلوب الناس يوما ما وفعلا وصلت وداخلت إلى شغاف القلوب لما تسمع الناس وبتتكلم عن قناة الرحمة وإن نسكنوا أموات فأحياهم الله به تشعر فعلا بقيمة هذه الكلمات المباركات التي خرجت من هذا الرجل رحمة الله عليه إذن هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث الفائدة الثانية الوعظ بقصص الماضين كان في من كان قبلكم فنستفيد الوعظ بقصص الماضين في زمن أقبال الناس على المسلسلات والفضائيات التي تتكلم عن المسلسلات كان زمان الناس تقعد تستنى تمثيلة الساعة سبعة والساعة تسعة قالوا ما شايف الساعة كام الوقت لا ده فيه قنوات أفلام وفيه قنوات مسلسلات وقنوات مش عارف ايه وتلاقيه للأسف ناس تعلقت قلوبهم بهذه المسلسلات وديك تقول لي الست يا ست انت يعني ست ملتزمة ولبس الحجاب يعني انت قدام التمثيلات دي ليه وتشوف الأشكال دي ليه تقول لك يصلب يعلمونا من الواقع يعلمونها من الواقع طيب الناس دولت أهل أن هم يعلمهم يعني اللي طلع دي جسمها باين لكل الناس هذه المتبرجة السافرة اللي بيعلموا الناس حل المشاكل وهم فضايحهم مليا الجرايط وفقد الشئ الله يعطيه إزاي واحد هيعلم ناس حل المشاكل وفضايحهم مليا الجرايط كل شوافة ضايحهم بتيجي في الجرائد دولة هيعلمون ايه بقى ثم اذا مات احدهم مات باقبح الميتات اللي يموتش حد مش لايه يأكل واللي يموت مايليش حد يمشي في جناسته. واللي يموت مايليش تمن علاج يتعالج به وكلام ده كله بنقرأه في الجرائد كلام ده مش من وراي الكواليس لا كلام ده انت لو تبعت الجرائد هتشوف كلام ده كله ان الناس دولة بتموت اسوأ متات يعودوا يجمعهم الاموال من الحرام ثم يموتون اقبح ميتا وتبقى ذكرهم السيئة طبق الزكرة الصلاة اللي ماتت منتحرة واللي ماتت مش عارف ايه ايه وال... ايه اخي فنحن نحتاج الى ان نبصر الناس بهذا القصص لان النفس بطبيعتها بتميل الى القصص لما تجي تقول الواحد كان يا مكان تبص ليه تقطع ويدان او خدالك الناس بتحب القص حتى لو متفبرك حتى لو حاجة متفبرك وفي واحد يحب يسرح منه قدامه وتلاقي واحد يعود يحكي الواحد وبتاعه يسرح به لك شوف ده سد سد هل هتسرح منه ساعته وفي ناس فشرين كذي فنحن بقى نحتاج إلى القصص الصحيح لقد, ق... لقد كان في قصصهم ها؟ عبرة عبرة القصص دي اللي يعلمك العبرة حل المشاكل في القصص دي وكما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص هو دي أحسن القصص هذا القصص يكفي في فضله أنه كما قال تعالى ما كان حديثا يفطر مش فابراك مش واحد مؤلف قاعد مع نفسه شرب كبايتين قهوة وهم طلع تمسيليه لا بدي أحسن القصص حصرت حصرت يبقى ما كان حديثا يفتر ولذلك قال الله تعالى في شأن أصحاب الكاف نحن نقص عليك نباهم ها؟ بالحق مش فبراكة مش كيزي بالحق ليس فيه باطل فإذن عودا إلى قصص القرآن والقصص النبوي يريد بعض إخواننا اللي بقولوا الدروس والتسكيرات يبدأ يشتغل في الخط دي قصص القرآن قصص الأنبياء القصص صحيح القصص النبوي بص تلاقي الناس شدت إليك لما تريد تحكي لهم حديث زي دورة تطلع الفوائد اللي فيه حديث زي أصحاب الغار حديث زي جريج بص للناس شرقبت أعناقها فإذا الوعظ بقصص الماضي يبقى نستفيد أن احنا نعلم الناس قصص القرآن والقصص النبوي ونعلم الناس أن المسلسلات حرام لأنها كذب لأن فيها تبرج لأن فيها فسق وفجور المسلسلات والأفلال ثلاثة سب وشتيمة ورقص واختلاط وعورات وإلى ما هو أعظم وأضل من ذلك ثم إذا سألت نفسك ما الذي استفدت بعد ما واحدة قعدت قدام القناة 30 حلقة وخلاص والبطل فقد البطلة وقعت منه في الترعة وقعد طول التمسيلة يضوع عليها لغيت ملقاها على الشط التاني واخد بالك طيب ماشي إيه بقى اللي استفدنا من الكلام ده استفادنا ايه من الكلام ده كله واحد ثاني البطله اعطته افاها او ظهرها يشرب خمره وينسى الدنيا واللي فيها الى اخره وسفه يا اخي سبحان الله سفه حتى الاسامي اللي بيسموها سفه وانا انزه المساجد على ان انطق فيها اسماء هذه القذرات لكن للاسف احيانا يفرض عليك سماع اشياء فسبب الناس اللي بتشغل دي جيو وحاجات زي كده توصط لي واحد بغنى لحمار والتاني بغنى الحشيش والتالت بغنى للأفيون إلى, إلى آخر والناس للأسف يعملوا معالقات يعملوا معالقات كانوا ناس للأسف ليس لهم أي عمل ولا أي شيء وراحوا جابوهم يعملوا فيلمه خلاص بأنجوه وكلما يغنى للحمار أكتر كل ما أكتر قال له طب إذا أنت سفيت الأغني إزاي تغني الحمار اللهم لو الكلب خدمنا أغني للكلب برضي إيه المشكلة أدي يا عمي الناس القدوات والشباب يجيبوا صور الناس دية وتعلى على التكاتك والكلام ده كله طيب هؤلاء هم الذين يعلمون الناس أبدا والله أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملوك الظلمة يحتاجون دائما إلى الصحرة والظلمة أمثالهم لتوطيد ملكهم وتقليب الأمور حتى يراها الناس على خلاف ما هي علي ولإيقاع الرهبة في نفوسهم وبذلك يسيطرون على العباد فلا أحد يتفوه بكلمة لأنه يعرف مصيره يعرف مصيره ويختلف الصحرة من زمان إلى زمان فقد يكون الصحرة كصحرة فرعون وكساحر هذا الملك وقد يكون الصحرة من علماء السوء الذين يملكون البيان الذي هو ضرب من ضروب السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء شوف هذا الملك الظالم الطاغية عشان يرهب الناس ويسد أفوال الناس محدش يفيص جايب لهم إيه ساحر عشان لو واحد لعب بديله يقوم على طول مركبه عفريت أو يعمل له أي حاجة الصحرة وأهل الظلم دايماً بيبوا ييد واحدة بالذات لما تكون أطمعهم واحدة لك والصحرة مش شرط ساحل زيديه لا ممكن الظالم يجيب صحرة من نوع تاني زي علماء السوء وإمة الضلال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين اللي هم للأسف جاهزين أنهم يبعدينهم زي بعض الناس الذي يفتي الفتاوى الضالة التي تناقد إجماع المسلمين ولكنه يسيس الفتوى حتى تتمشى مع الأمزجة وتتمشى مع الأهواء فهذا إن دل فإنما يدل على البعد عن دين الله جل وعلا إبقى أهل الطغيان يعاونهم الصحرة على اختلاف نوع السحري بسبب اختلاف الزمان من زمان إلى زمان ونستفيد أيضا أن أهل الباطل والفجور والكفر يتعاونون على نشر الفساد في الأرض فتراهم لا يجتمعون على شيء كاجتماعهم على النيل من الإسلام وأهله وللأسف لا زال أهل الحق في شقاق وخلاف فعلى شباب الصحوة أن يجتمعوا وأن يعو ذلك جيدا وحينئذ لا نرى هذا التفرق والتحزب بين أبناء الأمة يعني إيه كلام ده أهل الكفر تراهم كما وصفهم الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد ها؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شد تحسبهم جميعا لما طرى هؤلاء طرى الشقاق بينهم والعداء في قلوبهم لبعضهم ولكن متى يجتمعون يجتمعون في حالة واحدة إذا كان العدو واحدا هو الإسلام وقوات التحالف التي تحارب الإرهاب زعمه هؤلاء الذين يكيلون بمكالين طيب انتم بتحاربوا الإرهاب الإرهاب اللي هو تنظيم القاعدة وحركة الطالبان اللي بقيت الوقت يعني ايه الفبركة بتاعت كل مكان اي مكان اليمن يقول لك تنظيم القاعدة الصومال تنظيم القاعدة اي حاجة بقيت تنظيم القاعدة طيب انت الوقت دي ارهاب طيب اللي اليهود بيعملوا بقى دي مش ارهاب هذا ليس ارهاب ليس ارهاب عندهم لان العدو مشترك الاسلام وهذا التحالف ويجب أبيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكفر سيجمعون لكم جيشاً تحت ثمانين غاية أو تحت ثمانين راية إن القوات ديت هتفضل تتجمع ويزيد عدد القوات ويعملوا مليارات جديدة مش عارف إيه لغيت نوصلوا لثمانين راية احتشعار حرب الإرهاب فاهل الكف لا يتعاونون إلا على الإسلام والمسلمين فقط يعني الوقت اللي بمنعوا الحجاب في فرنسا ليش فرنسا دي بلد الحرية والست اللي عايزة تعمله تعمله طيب الست اللي مغطاه الشهاء عايزة تعمل كده حرية شخصية يا لا هنا بقى تضغار القوانين تبدل. يطلع قانون يتفصل للإسلام بس تفصل للإسلام بس طيب سويسرة بلد الفلوس والحرمية طيب مش دول بتوعي الحريات برضو طيب شمعنا بقى المآزن تتمنع يتعمى القانون يتفصل للإسلام بس يبقى لا تتعجب لا تتعجب دول أحزاب بس جداد دول الأحزاب اللي ربنا ذكرهم في صورة الأحزاب اللي هو أحزاب أهل الكفر إذا اجتمعوا لاستقصال شأفة المسلمين بس دول أحزاب جداد بقى فكما أن الله مصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سيهزم هؤلاء الأحزاب وانت شايفهم وفي كل مكان لا يحسدوا على ما هم فيه يبقى دي برضو ان الفوائد المهمة ان الكفر ملا واحد وان اهل الكفر معاهل ان فقد واحد وهم في الحقيقة مش كده تحسابهم جميعا ده عند الاسلام عند حرب المسلمين ولكن هما في الحقيقة قلوبهم شد في هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر أي الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر شوف يا أخي الحرص رجل ساحر مأصل في الكفر بقى عنده تمانين ولا تسعين سنة ومش عايز يموت فطيس عايز يعمل حاجة قبل ما يموت يعمل سيئة جارية يعني يعمل سيئة جارية في ناس كده حبش يموت غير وهو محمل زي للأسف الشباب الأيام اللي بيفسدوا بعض يريته مثلا فسد في نفسه خلاص لا ده هو عايز بقى القمانضة يدي لدي أفلام ويدي لدي موقع نت ويدي لدي مش عارف شوات أغاني عشان لما يموت لانه سيئات جارية له الطرب مش عايز يموت سوطيس فنأخذ من قولي هذا الساحر قوله لما كبر للملك ابعث إلي غلاما أعلمه السحر إن أهل الكفر أهل الشر أهل الفجور يريد أن يترك للشر ذيلا من بعد حريص عنده حرص على استمرار الشر فنقول لأهل الحق أين حرصكم يا أهل الحق الساحر مش عايز يموت كده عايز غلام يورسوا الكفر طيب هل عندك نية في أن تربي ولدك على أن يكون عالما من العلماء اللي أنت ما قدرتش تعمله ابنك يعمله إن ابنك يكون داعية من الدعاء إلى الله اللي أنت ما قدرتش توصله ابنك يوصله هل فعلا دنيتك هل عندك هذا الحرص انظر إلى يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ انظر إلى هذا الرجل الحريص حريص على التوحيد فإذا كان هذا هو حرص أهل الباطل هذا الساحر يحرص على استمرار الكفر من بعد؟ فليكن حرصنا كحرص يعقوب عليه السلام على أن يكون ولدك حاملا لراية التوحيد وليتنا نفهم ذلك ليتنا نفهم هذا وليت كل من أعطاه الله نعمة في الخير يفعل ذلك أنت ربنا من عليك بحفظ القرآن دور على واحد يوريسك دور على واحد يوريسك بشكلك يحمل القرآن عنه أنت طالب علم ابحث عن طالب علم تعلمه ليحمل الدعوة من بعده حتى إذا مات وجد من يخلفه فليكن حرصنا أكثر من حرص أهل الباطل لأن شتان بين عبد يورس حسنات جارية وبين عبد يترك سيئات جارية جماعة الممثلين اللي بيحتفلوا بسنوياتهم كل سنة ويعرضوا الأفلام بتاعتهم سبحان الله ماتوا وتركوا الفسادة من بعده والتانيين بقى فكرينهم وبخدموه كلما كل تجي الزكرة السنوية يعرضوا الأفلام بها الشخنة فيبقى دي يعني حاجة تقليد لذكره وهم لو خرجوا من قبورهم لقالوا لهم اتقوا الله فينا لكنها السيئات الجارية فأنت يا صاحب الحق إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به و... ولد صالح يدعو له رب ابنك على الصلاح رب ابنك على حمل هم الدين وهم الدعوة ابحث عن طالب علم يحمل علمك ابحث عن طالب علم يحفظ منك القرآن حتى لو كان واحدة حتى لو كان وحد يعني كله أكيد بيتعجب من هذا الغلاب وقول لك هنيئاً لهذا الغلاب اللي بذل نفسه في سبيل الله هنيئاً له كل اللي أسلامه بسببه طيب هنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً لمين؟ للراهب للراهب شيخ الغلاب هو دي نصيب الأسفل إن كل هؤلاء وعلى رأسهم الغلام في ميزان حسنة الراه في ميزان حسنة الراه فكون ذكية اجعل بعد موتك أثرا من الأشريطة الجميلة اللي عايزك تسمعها اترك أثرا قبل رحيلك الشيخ محمد المنجد اترك أثرا قبل رحيلك السلام ده أنا بقول لكل والد والكل رب أسرة لأن ممكن الواحد يتدفن ويسعد منذ دفنه إلى قيام الساعة وواحد تاني يكون في تعاسى في قبر على حسب ما سابه في البيت بقى إذا واحد مات وساب ابن صالح وساب أولاد صالحين بنات لبس الحجاب ولد يحافظ على الصلاه هنيا له كل ما عمله حسنه في ميزان حسنات كل ما العيل دول تعمل حاجه خير في ميزان حسنات الرجل دي يبقى دي حسنات جاري الثاني بقى اللي سيب ابنه ما مفصلش وسيب بنات مش لابسين حجاب كل ما يعصي ربنا يبقى دي سيئات جاري سيجري فكيف حاله هذا هذه همة اهل الباطل الراجل كبر في السن وعايز يموت كافر ويورث الكفر فلتكن انت يا صاحب الحق ذا همة عليه برضه من الامور اللي نذكرها في هذا الحديث إذا تدبرت قول الساحر ابعث إلي غلاما ما قال لهش ابعت لأي له حد ابعت لواحد من عندك لا قال له نعيز غلام دي بقى فيه فوية القائمين على التحفيظ وتربية الأولاد اعرف إن الباطل كله نظرته للأولاد شغل الشيطان كله على الأولاد الكبير ده ينفض ده منه لكن مين بقى اللي يقلقه الشباب الصغير فالساحر بيلعبها صح بقول له نعيز غلام يبقى ده أول حاجة تستفيده إيه إن أهل العناد وأهل الكفر والباطل للشباب وانت شايفه القنوات الفضائية والمواقع الجنسية والأهاوش والصيبرات والبلاي ستيشن كل دي معمول لمين لمين لبتوع المعاشات لا يا عم ده للشباب كل دوي عشان يضمروا الشباب وكذلك الناس اللي بتساهم في حاجات مين دي بقول له انت جند مخلص لأعداء الإسلام جند مخلص قال لك إن لم تتب إلى الله ليه؟ لأن واحد منهم قالها قديما قال كأس وغانية يفعلان في تحطيم أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع ورد شاش في الشهوات وحب المادة الجماعة الغرب والكفر جربوا الإسلام بالسلاح فلم يستطيعوا وهو لغاية الوقت مش عارفين يعملوا حيوة في العراق لم يستطعوا ان يعملوا شيء لا طبقوا ديمقراطيه ولا الكلام ده كله والغيظ الوقت يجر ازيال الهزيمه والخيب فهم جربوا الامه بالسلاح ما نفعتش فقال نجربهم بباب ثاني بقى باب تدمير الفكر لكي يترك الشباب بلا هوية وبلا هدف الشباب اللي قاعد طول الليل على المواقع بتاعت النت الشباب اللي قاعد طول الليل على الأهاوي والصيبرات قاعد يتفرج على الأفلام واشرب الجوزة واشرب السجاية لما اليهود يقولنا هنا وإن عاجلا أو آجلا فهم يريدون مصر لأن العالم بتاعهم كده من النيل إلى الفراط فمصر هي دي المسلحة ده في الرئيس ويه حرب المياه اللي حصلت ديك ليس منا ببعيد طبعا الناس ما تعرفش حاجة عن موضوع المي لا لكن لو في مطش للأهل والزمالك بصد جاريت كلها بتكتب وناس كلها بتتكلم وفي مطش لفحلاي الكرة المصرية لكن الناس مش عارفة ان مصر ممكن تتحرم من شربة المي اليهود لما راحوا لأثيوبيا الكافرة الدولة المعادية للإسلام عشان يشتروا في الخفاء حصة من المياه زي ما على نهل الأردن وخدوا تسعين في من مياه فلسطين فقال لك مصر بقى نجفف ما نبيعه فقال راح عشان يشتروا حصة من المياه فلم يفلحه لأن نص الاتفاقية اللي معمولة بقالها هيجي ستين سبعين سنة من سنة تسعة وخمسين سنة 59 وقبل كمان كده اتفاقية بقالها هيجي خمسين سنة فتنص علينا ممنوع إن أي بلد خارج دول الحوض نتاخذ من المياه حتى لو كده الدولة عربية فاليهود لم يفلحوا فبدأوا بأصابع خفية يوعزوا إلى الدول الكافرة اللي تحت زي أسيوبيا جدا إلى أن هذا القرار أن سبع دول توقع اتفاقية بدون موافقة مصر والسودان طبعا للأسف كثير من الناس ما يعرفش إيه عواقب, الكلام عواقب الكلام ده عواقب الكلام ده أنه أنت ممكن ما تلاقيش مية تشربها من النيل أن هذا النيل اليهود مش عارفين يسيطروا عليه بالسلاح فبدوا يسيطروا عليه بحرب أخرى زي الحروب الباردة كده لحرب المياه فهل يستيقظ هؤلاء النوم لما يفعلوا اليهود اليهود دول مش نايمية اليهود دول فضيل للقورة ولا للعب ولا الكلام اليهود دول أسلحة نووي اتفاقية في الخفاء تدمير مصالح واقتصاد البلاد هم دول اليهود هم دول اليهود يسعون في الأرض فسادة هم دول اليهود كلما أوقضوا نارا للحرب أطفاءها النار فين بقى باني جلدته فين الشباب كان زمان في شربين معروف انه قهوة ولا قهوتين اللي المعاشات اللي يطلع المعاش يقعد على القهوة الوقت تشوف كم قهوة في شربين وما فيش واحدة بتوقف حاله ده بالعكس كل واحدة لازا بينه لو في الشارع الواحد خمس أهاوش تبصت لها كلها مليانة مليانة بمين يا جماعة؟ مليانة بالستينات وسبعينات سنة؟ لا خيرة الأمة شباب الأمة مضمريه بين الأهاوة والصيبرات والبلائيستيشف واللي رايح يشتغل في الشرم وفي كذا وفي كذا وفي كذا طيب اليهود دول بقى لما يجوا عندنا بقى مصر مين الله يقفلوه من الذي يتصدى هل تتخيل أمة تقوم على غير شباب هل تتخيل إنتاج واقتصاد دولة على غير شباب هل تتخيل حرب ومعركة بدون شباب أبدا هم اليهود عايزين كده عايزين يتولوا الشباب فإذا الساحل لما بقول لي للملك الظالم بقول له أنا عايزك تبعث لي غلام عشان أعلموا السحر والكفر اعرف اللي هم بيلكزوا على الشباب ولذلك نقطة أختم بها أن كوادر المسلمين وكوادر العرب الغرب بنجح يكسبهم يعني عذرب مثاله بواحد فقط اللي هو الدكتور أحمد زويل مصر ما كرمتوش وعملتوش غير الله ما خلاص بقى ان خلاص امريكا خطفته امريكا بهارته بقى مستشار رئيسي للرئيس اوبان طيب اليس هذا الرجل اولى به مش اقول مصر بلاد المسلمين مش اولى به بلاد العرب هتقول ما فيش موارد ابدا ده اهل الكفر عايشين على افا المسلمين أهل القض على أفا المسلمين كان في دكتور في جمعة فكان قاعد في انجلترا شوية فكان ساكن عند امرأة فالمرض عرفت أنه مصري دكتور ده كان عمل يعني دواء عمل تركيبة كده تساهم في علاج مرض السرطان أيام قاله عليه مجنون وابتاعه المهم إيه؟ ساب البلد ومشه فلما الستة تعرفت نوه مصري طبعاً لما راح هناك واحد يهودي تبناه كلام ده الدكتور كان بحكولنا في الجامعة فواحد يهودي تبناه وعرض عليه مبلغ مفتوح وقال له اللي انت عايز تعمله اشوف المركب التركيبة اللي انت عايزها وابدأ اعملها واي فلوس انا تحت امرك فيه فشاهد من خلال الكلام فالستة لما عرفت نوه مصري فقالت له, قالت له أنتو اللي خلتونا نركب الحمير من تاني أيام البترول ما قطع البترول اتقطع عن هؤلاء العربات بتاعتهم وقافتوا كل حاجة في حياتهم وقافتوا بدأوا يطلعوا الحمير من الاستبلاط عشان يركبوا تاني في الشوال إذن اللي يقول لك العرب ما عندهمش موارد يبقى كذاب اللي يقول لك أن مصر فقيرة يبقى كذاب ومضلط أغنى البلاد بلاد المسلمين وبلاد العرب لكن نجح الكفار في أن يسيطروا على بلاد المسلمين حتى لو لم يحتلوها عسكرية احتلوها اقتصادية احتلوها اقتصادية فالغرب بيعمل ايه؟ بياخد كوادر المسلمين تليه معظم الدكات اللي بدارس في انجلترا واللي بدارس في ألمانيا واللي بدارس مش عارف في ايه كله طالع بره وتفرغ بلاد المسلمين من كوادرها حتى نظل في تخلف نظل في تخلف في كل شيء في كل شيء نعيش على غيرهم وهم أحوج الناس لنا اقتصادهم وأسواقهم لا تقام إلا بأموالهم فهل لا يستيقظ المسلمون؟ أنا عايزك تأخذ الكلام ده وتبدأ تبص العيانك ابنك ممكن يطلع عالم من العلماء ابنك ممكن يصنع نوى فيهم الأياه ابنك ده ممكن يكون عالم يخدم الإسلام والمسلم في يوم من الأيام لكن للأسف ولست أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام واحد يبقى عنده الصروات وعنده الإمكانيات لكن بيخزي النفس يقول لك ما, ما أدارش ما أدارش يا عم حاول استعين بالله استعين بالله ولا تعجز هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نفوق من الهزمة النفسية ونعلم أن الله قال لنا معشر المسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اكتفي بهذا القدر في الحديث وللحديث تتمه بإذن الله تعالى مع هذه الفوائد الطربوية من حديث الغلام والساحر ولكن خلاصة القول لتكن هممنا عالية ولتكن هممنا, هممنا مع أولادنا عالية كما قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فلينزر كل واحد مننا أولاده لله أن يخدموا الإسلام وأن يخدموا دين الإسلام وأن يخدم المسلمين وأن يخدم أوطانهم حتى يمكن الله عز وجل لنا في كل المجالات ولن يمكن لنا في الأرض إلا إذا نصرنا دين الله اولا ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أكتف بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ومع بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته